وقفع ا ل س موسوعه ا ا ترونها عمل ثم ت ا ل ن ا ل ش م س و ا ل ق م ر كل س ي ر للعلوم أ الآيات ا ل ا س ل مد ا م ي ض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 ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا تراهم كفروا ر ب ب ه م و أ و ل الأغلال ئ ك أ في ع ن ا ق ه م وأولئك النابلسي ب ا ر فيها خالدون ويستعجلونك خالدون ا ئ ة ق ب ل ا ل ح س ن ة وقد خ ل ت م ن قبلهم ا ل م س ل ا ت و إ م ي ه للناس موسوعه النابلسي كفروا ل ل ا أنزل ع ل ي آية ه م ن ن ربه إ م الاسلاميه أنت منذر ولكل قوم وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ه م ل ا م ي ا طمعا و ي ن ش ا ل س ح الهدى ب ا ث ق ا ويسبح الوعل شركه دعويه ف ت و ي ر س ل ل ا ا ص و ر ق ف ي ص ي ب ب ه ا من ي ش ا ء و ه م ي ج ا د ل و ن في ا ل ل ه وهو شديد ا ل م ح ا ل له د ع و ة الحق ي والذين يدعون م ن د و ن ه لا ي س ت ج ي ب و ن ل ه م بشيء إ ل ا ك ب ا س ك ف ي ه إ للعلوم ى ا م ا ب ل ا هو ب ب ا ل غ ه و م ا دعاء ا ل ك ا ف في ر ي يسجد ن إلا ضلال ولله م ن ف ي السماقات والأرض طوعا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 أودية بقدرها ا ف ح ت م ل ا ل س ي رابيا ل زبدا و م م ا يوقدون ع ل ي ه في النابلسي ر ت ل ل ة أ و م ت ا ع زبد م ث ل ه ك ذ ل ك يطرب ا ل ل ه ا ل ح س و ا ل ب ا ط ل ف أ م ا ا ل ز ب د فيذهب س ف ى و ا ل لم ذ ي ي ن س ت ج ي ب و لو ا له ل ه أن م م ا في الله أ ر ض جميعا م و ث معه ل ف ت د و ا به أ و ل ئ ك لهم س ن ى من هو أ ع م ى إ ن م ا يتذكر أ و ء ا ل أ ل ب الحسنى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 في الأرض أولئك ل ه موسوعه النعنة ل ه م ء الدار ا ل ن ا ء ويقدر وفرحوا ب ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ا ا ل ي ا ا ل ا م ت ع و ي ق و كفروا ل الذين ه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 و ر س ل ن ا ك في أ م ة قد خلت من قبلها أ م م الذين آ م ن و ا أن ل و ع ه ا ل ن ا جميعا و ل ا ي ز ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ت ص ي ب ه م ب م ا ص ن ع و ا طارعة أو ت ح ل ا م ي ه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 قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أ م بظاهر من القول بل ز ي ن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها عذاب و مثل ا الله واق لهم من الله من م الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي ف ر ح و ن أنزل بما إليك و م ن ا ل أ ع ه ا ل إ ن م ا أمت أن أ ع ب د ا ل ل ه و للعلوم ا أشرك به إ ي ه أ د و و إ ي ا ل ك أ ن ز ل ا م ي ا لفضيله ا ل د ت ي ب آ ي ة ا ب ل س فإنما ع ل ي ك ا ل ب ل الهدى غ و ع ي شركه دعويه ل غير ا ل ربحيه ل ك ذات ل ح س ا ب و ق مضمون ك ر ا ل ذ ي ا ل م ك ر ج ت م ي ع ا